مع نصراني بجوارك أن تنال محبة الله يا, لا يا لجمال هذا الدين تستطيع أن تنال محبة الله بحسن الخلق مع نصراني يغيس بجوارك أو في بلدك لتنال بذلك محبة دين الذي حذب